أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر النظامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 ما يجمعون قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما الله أذن لكم على الله وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر ثرهم لا يشكون، وما تكون في شأنه، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا.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 ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين